الحمد لله رب العالمين الرشمال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم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 خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل يحسبه الجاهل غنيا من التعق في تعظم تعظم بصما ولا يسأل الناس العاف ولا تنفق من خير فإن الله بي علي. الذين ينفقون أموالهم لهم والنهار يد الذي ملكها يسررا سرا وعلى فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا يقون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثب الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتدعى فان تَجَلَّى كَلَامُهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ فِي اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَنَاكَ أَصْحَابُنَا هُنَٰ فِيْنَا خَالِدُونَ يمحط الله الضبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الحمد لله رب العالمين الرشمال الرحيم مالك يوم وإياك نستعين إذن الصراطا واستقين صراطا مذين أن غَيْرِ عليهم غير المرضور عليهم ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وااتوا وأقاموا الصلاة الزكاه لهم اجر لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ضر عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وذر ما بقي من الزباع وذر ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى عيسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واجتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون